ا ل ق ي ا م اثابكم الله استووا ق ي م صفوفكم استووا ل ل ه أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما اوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا ملكين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 ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي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 أ ف ض ي ل ه ت و ه ا ب م ا ك ن ت م ت ع م ل و ن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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ة كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا, وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم, ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ا وما ا و ك ن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 واذكروا إ ذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا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 ق ا ل أولو كنا كارهين قد ف ت ر ي ن ا ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا إن ع د ن ا في م ل ت ب ع د إذ ن ج ا ا ل ل ه منها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 أ ل ق د جمعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا فتولى عنهم وقال يا قوم ف ت و ل عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم فكيف آ س ا ء على قوم كافرين الله, الله اكبر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 アラクアラクアラクアラクアラクアラクアラクラ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 امن قل يا أ ي ه ا الكافرون لا أ ع ب د ما تعبدون ولا أ ن ت م ع ب د و ن ما أ ع ب د ولا انا ع ب د ما عبدتم ولا أ ن ت م ع ب د و ن ما أ ع ب د لكم دينكم وليدين الله اكبر الله ولي من حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر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 سمع الله لمن حمده ر ب اللهم و ك ا ح م د ا ل ل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء ا ل أ ر ض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أ ح ق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطيت ل م الجد الجد اللهم منعت و ا ذا ينفع ج كالجد د من ا ل ل اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا شر ما ق ض ي ت وقنا شر ما ق ض ي ت ف إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إ ن ه لا يذل من واليت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 ونعوذ بك من بك اللهم ش ر ك عاجله وآجله ا علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نعلم على لم منه مثبت دينك ثبت جنبنا الرياء اللهم طهر أ ع م ا ل ن ا من الرياء وقلوبنا من النفاق و أ ل س ن ت ن ا من الكذب وأعيننا من تعلم وما الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ا ل تخفي و ص د ربنا ر هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن و ج ع ل ن ا للمتقين إ م ا م ا اللهم أ ص ل ح أ و ل ا د ن ا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا و ج ع ل ن ا و إ ي ا ه م هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك ي ا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن إ ل ه ن اعز ج الاسلام ر ك و ج ث ن ك و ت ق د أسماؤك و إله ل ل ه غيرك ا عز الإسلام والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين واحم ح و ز ة الدين واجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أ م ر ن ا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك وانصر به دينك و ك له عونا في كل ما أ ه م ه واجمع به ك ل م ة ا ل أ م ه وانصر به الكتاب و ا ل س ن ة يا ذا الفضل والعطاء والمنه ووفقه ونائبه و أ ع و ا ن ه م لكل ما تحب و ت ر ض ا ل ل م اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء اللهم احفظ رجال امننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام اللهم اكشف الغمه عن هذه ا ل أ م ة يا ذا الفضل و ا ل م ن ة اللهم ك ل إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في كل مكان اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و أ خ ر ج المسلمين من بينهم سالمين اللهم أ ن ق ذ المسجد ا ل أ ق ص ى من براثن اليهود والمشركين واجعله شامخا عزيزا إ ل ى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم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 اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وفك أ س ر ا ن ا وارحم موتانا اللهم خص منهم ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت إ ل ه ن ا وربنا وخالقنا ورازقنا ه د أ ت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم و أ ن ت حي قيوم لا إ ل ه إ ل ا الله عدد ما مشى فوق السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إ ذ ا أ غ ل ق ت الابواب أ ب و يا فرجنا إذا ا أغلقت أ ل ب ويا رجاءنا إ ذ ا قطعت ا ل أ س ر ويا رجاءنا إ ذ ا أ غ ل ق ت ا ل أ ب و ا ب يا إ ل ه ن ا ويا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا يا الله ن س أ ل ك في هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة زلت بنا عن سبيلك الاقدام وغرقنا في لجج المعاصي و ا ل آ ث ا م لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا جئنا ببابك واقفين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله يا من أ ظ ه ر الجميل وستر القبيح يا من لا ي أ خ ذ بالجريره ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع ا ل م غ ف ر ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك في هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة أ ن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و أ ح ب ا ب ن ا وعلمائنا و و ل ا ة أ م ر ن ا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم ما قسمت في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ش ر ي ف ة ا ل م ب ا ر ك ة من خير و ص ح ة و س ع ة رزق فاجعل لنا منه أ و ف ر الحظ والنصيب و م اللهم قسمت تقبل ن اجعلنا الصيام والقيام ت ا من ممن قبلت صيامه وقيامه واسعدت بطاعتك فاستعد لما امامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه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 ف ي حياتي ا ل ر غ ي د ة اللهم إ ن كان في سابق علمك أ ن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت, وان قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبينه ف أ ح س ن ا ل خ ل ا ف ة على باقينا واجعل الموعد جنات النعيم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وتب ع ل ي ن اللهم إنك أنت ا ت و ا ا ب ر ح ي م ا ل ل م انا س أ ل ك م نعوذ خير ف أ ط ن ا م لم ا فابتدئنا نسألك、فبتدئنا. إلهنا وربنا ه ا الدعاء ا ا ل ومنك إ ج برضاك ة وهذا وعليك الجهد اللهم التكلان نعوذ إنا ب من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ث ن ا ن عليك ا ت كما اثنيت ع ل ل ه م اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل ل ه ا ل ل م